هكذا نغرق في حال المرير هكذا نظلم قطعا في الجذور هكذا نغرق في حال المرير هكذا نظلم قطعا في الجذور هكذا نحيا على طبق ور الوجوع في خيره مثل البحور والثرى في خيره مثل البحور والثرى في خيره مثل أكاد أغرق في حال مرير هكذا نظلم قطعان في الجذور هكذا نحيا على فاكر وجوع والثرى في خيره مثل البحور إن هذا الخير فضل من الإله العالمين إلا هذا الخير فضل من إله العالمين ليس من فضل عبيد ورعاة الحاكمين إلا هذا الخير فضل من إله العالمين ليس من فضل عبيده ورعاة الحاكمين ورعاة الحاكمين ورعاة كان سيب طول مصطفى صاف الشعوري حاكم هل في كل أموري قال سيب طول مصطفى صاف الشعوري حاكم هل في كل الأموري لم قلما من على فرش الحرير والرعاية بين طاول وفقير والرعاية بين طاول وفقير والرعاية بين طاول وفقير طيب نفسي عطوف طاضل سألهم تقي يا الله يا الله طيب الله أفسي عطوفه فضل سأمح تقي هكذا عشاء أبيه هكذا كان النبي طيب الله أفسي قد ننسى أنهم تقي هكذا شأن أبيه هكذا كان النبي هكذا كان النبي هكذا كان هكذا نغرق في حال المرير هكذا نظلم قطعا في الجذور هكذا نحيا على فقر وجوع والسرى في خيره اثل البحور هكذا نغرق في حال المرير هكذا نظلم قطع في الجذور هكذا نغرق في حال مرير هكذا نظلم قطع في الجذور هكذا نحيا على فقر الوجوع والتراتيل في ليل البطور والسرى في خيره مثل البحور والسرى خيره مثل البحور هذا الخير فضل من إله العالمين ان هذا الخير فاض من اله العالمين لا ليس لي فاض لعبيدن ورعات الحاكمين لا ورعات الحاكمينا خالص بطل المصطفى صافي الشعوري حاكماً يعجل في كل الأمور كان سبط المصطفى صاف الشعور حاكماً يعجل في كل الأمور لم يطق لوماً على قرش الحرير والرعاية بين طاور وفقير كان سبط المصطفى صافي الشعور حاكما يعجل في كل الأمور لم يطق نوما على خرش الحرير والرعاية بين طاول وفقير والرعاية بين طاول وفقير طيب عطوفون فاضل سائم حن تقي ها كذا عاش نو النبي اسمع الطيب لا في عطوفون فاضل سائم حن هاكذا عاش انه ابي كان النبي هاكذا كان النبي هاكذا كان النبي <تصفيق> الشعب من الزوار يحمل الرزق البطن مع تابي الطوى أيها الحاكم ليس الحكم بالهوى إلا ما الحكم بما قال فالغوى كان جيدا على الأليل الشعب من زوى يحميل الرزق لبطن مع تابي الطوى ايها الحاكم ليس الحكم بالهواء. ايها الحاكم ليس الحكم بالهواء. الا ما الحكم بما قد خلف الهواء. الا ما الحكم بما قد. تد... امامنا كان حنولا في كل صداء لم ترأهم طائفية. امامنا كان حنونا في الراعية كل سواء لم ترحه الطائفية العدل كان الدأب في كل قضية يمضي بما اوصى به خير البارية يمضي بما اوصى به خير البارية أوه امامنا كان حنونا في الراعية كل سواء لم ترعه طائفية أمامنا كان حرور رعية كل سواء لم ترعه طائفية العدل كان الدعب في كل قضية يمضي بما أوصى به خير بارية يمضي بما أوصى به خير حارية <تصفيق> ما يجري إن شاء الله جميعا لا أجوري الجميعا لا أجوري ميجور لا روح شهيد حزب الله وإلى روح الشهيد حسن طاهر حلي طاهر وإلى أرواح شهدائنا وشهداء الإسلام والمؤمنين والمؤمنات ومن ما تعالى الإيمان بمن زوا يحمل الرزق قلب ابن بعته بالقوا قال جودا على الانين الشا ب بمن زوا يحمل الرزق قلب ابن بعته بالقوا ايها الحاكم اليس الحكم بالهوى انما الحكم بما قد خالف الغوا الا ما الحكم بما قد خالف الله طانا جودا عن انيل الشعب من زوى يحمل الرزق من متاب الطوا طانا جودا عن انيل الشعب من زوى يحمل الريس طالبات بالتوا ايها الحاكم ليس الحكم بالهوى ايها الحاكم ليس الحكم بالهوى الا بل الحكم بما قد خالف الغوا كل سواء لم ترئه الطائفية إمامنا كان حنونا في الرائية كل سواء لم ترئه الطائفية الأجل كانت جئة فيه النقاطية يمضي بما أوصى به خير البارية يمضي بما أوصى به خير البارية كيف يا يحيى ابن الهو كيف يا ابن هذه الارض في الشقاء فوق الفاس الرعايات سبط وما كيف يا يحيى ابن هذه الارض في الشقاء حوق الفاس الرعاية السبت ماركا اينه الدين واين العدل والتقار اي ميزان بهذا الترب قد بقى اي بهذا الترب قد اه كيف يحيى ابن هذه الارض في الشقا حوق الفاس الرعاية السبت ماركا اي كيف يحيى ابنها دي الأرض في الشقى فوق أنفاس الرعاية السبط كيف رقى كيف يحيى ابنها دي في الشقى فوق أنفاس الرعاية السبط ما رقى أين هو الدين وأين العدل والتقاه بهذا الترب قد بقى اي ميزان بهذاك حتى متى والامر يزداد اشتعاله اما نرى من شدة الحال انتقاله حتى متى والامر يزداد اشتعاله اما نرى من شدة الحال انتقاله ظلم القوسات ها هنا فينا تواب <تصفيق> يا ابن هذه الارض في الشقاء فوق انفاس الرعاع سبتمارق كيف يا ابنها ابن في الشقاء فوق انفاس الرعاع سبتمارق اين الدين واين العدل والتقى اي يوم ميزان بهذا قد بقا حتى متى والامر يزداد اشتعالا اما نرى من شدة الحال انتقالا حتى متى والامر يزداد اشتعالا اما نرى من شدة الحال انتقالا ظلم القسات هناك يناد وفي المقالة بأن الظلامة مديم محالة مديم محالة وهذه رسالة وفيها المقالة بأن الظلامة مديم محالة إذا طال ليل بظلم الدلالة فصبحي قريب يصب الزلالة يصب الزلالة يصب أنا شيعي ودربي حسنية كلما أظلم أزداد حمية أنا شيعي ودربي حسنية كلما أظلم أزداد حمية ليست الآن أرزاق فيها أيدي عبيدين لما الرزق على رأب البريا ليست الآن أرزاق فيها أيدي عبيدين ان مريت وعلى ارا عبد الباري ان مريت وعلى ارا عبد الباري او ذلي ولله نحره سأبقى عزيزا على ألو قدره فلله ذلي ولله نحره سأبقى عزيزا على ألو قدره وما هم أشقه ويزداد فطره فحب الهدات نعيمي وخطرين فحب الهدات نعيمي آه حسبي الله كذلك فهو الشاهد والرائل كفيله حسبي الله كذلك اعمل وكيله فهو الشاهد والرائل كفيله كل ظلم الف الظناء من يزلوه كل ظلم في الدناحه اكمن يذولوا كل ظلم في كل ظلم في الدناحه كل ظلم في الدناحه اكمن يذولوا نَمِزَا عَلَى العُلا لَا بان الظلامة مديم محالة مديم محالة مديم محالة وهذه رسالة وفيها المقالة بان الظلامة مديم محالة اذا طال ليله بظلم الضلالة فصبحي قريب يصب الزلالة يصب Yeah. ما <تصفيق> قى او الا مؤذى ماو حليا لست الان ارزق في ايدي عبيد ان مر على اضراريا ان مر خوان على باريا فلي ولله نحره لله غل ولله نحره سابقى عزيزا على اول قدري وما هم اشقى ويزداد قدري وما هم اشقى ويزداد قدري فحب الهداتي لعيني وقطري فحب الهداتي قسبي الله كذاني رحم الوكيل وهو الشاهد والرحل كثيل قسبي الله كذاني كل ظلم انشدنا ترفعها الشيعة في كل وفا حن قلبي يا زماني من البطيع حن واجدي من سكابات الدموع حن قلبي يا زماني من ان واد جيل انسك عبات الدموع جيت اسعى لمقامات الشوعي حينهلت في المداديك رشفيعي ان طامت بي روحي ودموعي فنسكابي حين شاه اى تو قبورن بسا لطمت بي روحي ودموعي فنسكابي حين شاه اى بساتوها بالترابي بساتوها بالترابي بساتوها بالترابي ها أنا أقصد قدر الحسنية ودمي يقتر شوق العلوية انا اقصد قبرا حسنيا وعدمي يقتر شوقا عالويا انا والقبر ما بين يديا امسي في التربة بشتى ما لديا انا والقبر ما بين التربة بشتى ما لدي سيدي يا الرسول هكذا حال الوصول ما ترى يا انظي لقاله غير حزن ودهولي سيدي كذا حال الوصول ما ترى يا امضي لقانا غير حزني وادوهي غير حزني وادوهي غير حزني وادوهي اه ايها هو قبر أم ضريح أم هو الثرى أيها المسلم قل ليه الذي جرى هو قبر أم ضريح أم هو الثرى كيف لم أشهد لك التشيع يا ترى إن حالي سيدي منفصم العرى إن حالي سيدي منفصم العرى المسموم قل لي ما النادي جرى هو قبر ام ضريح ام هو ثرى كيف لم اشهد لك التشميع يا تراه ان حالي سيدي منقصيم من العرى ان حالي سيدي منقصيم يا ابنى المعاني ان بكاء سرمد طولا لا يا علي روح البتون والهدى يا ابن المعالي انا بكاء إن سرمد طولا لا اليوم قلب المصطفى في اي يا بين الرمال فلدته واستدجا بين الرمال ايها المسموم قل هو قبر امريخ ام هو تراب كيف تعرف ايها هو قضو ام ام هو ثرى كيف لم اشهد لك التشريع يا ترى فان حالي سيده فاصم العراه ان حالي سيده فاصم العراه رح البتول والهدى يا ابن المعالي ان بكاء سرمضه طول اللايا اليوم قلب المصطفى في أي حال فإذا توفوا استدجا بين الرمال فإذا توفوا استدجا بين الرمال فقوم يذلطاها وحي الحيارة فؤادي وروحي ودمعي المثارة وها قد أتيت أروم المزارة كمثل الليالي تريد النهارة تريد النهارة, تريد النهارة حسني الشوقية من أهل كرمائي فاطمية والخزن فيضيئي البكائي خلف أمي أغريقت وسط العنعي جلست تلعقت وشيت التعاذي صباحي مسائه اجيب لي حبيبي حبيب السماء تقبل حنيني تقبل ضائع دقات الضائع رقمت عليك بيوم العزاء وشيفت التعازي صباحي ومسائي اجيبي لي حبيبي حبيب السماء تقبل حبي تقبل رضائي تقبل اللي علاقا قربك مولا يمنا هي ثبت الله هوانا والوشاي انت لي لي خير معارك انت لي لي خير معارك انت لي tehai rum ah haydarion hat حط جعفريون رغم كل تصحاه لا قباري مهما عدبوا لي قهرا دون رحمه الخميلي قبل الحسن قصدا يزوقه سلم حسين تاطع لفرا شمس الدو يجذبوني انتح الجسم بالمرض من خط فلونه فعنده ولاده بالبواتي والدعونه حرفض جسمه يقبل شمال او يمينه بخلماني ضرحة لهم فارق هلت العين بخلماني ضرحة لهم فارق هالت العين. وكما نظر حاله فارق جلبه يذوب. اذ نفسه نفسه يجود من ومن الفك لغلوب. والبيت من كثر البشه والنوح مغلوب. وادع ابو محمد يعرف سكرة البن. وادع ابو محمد يعرف سكرة. فتح عيونه وشافقه وظل ناديه. يحسن دي الهض بالعجل الطاش الدني. واتح عيونه شافخه بل لعديه. يحسن دي الهض بالعجل الطاش الدني. بغض قطع شبدي يا بل ما الافي. ودعتي كل انقضت ايامي ولسني. ودعتي كل انقضت ايامي ولسني. الحيداريون. فطي جعفاريون. رغم كل طبعه لا أبالي مهما عذبوني خارجون <تصفيق> عمان ألخوا قائد للديني قائد للأمة آمن آه نهجد الحسيني وشعاع نجمع بسم الله الرحمن الرحيم الله صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك والسر المستودع فيك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحساء صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ولاصرا ودليلا وعيلا حتى تسكنه أرضك قوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك أمريكا وإسرائيل والظالمين اللهم تقبل منا اليسير من طاعتك وعفو عنا الكثير من ماصيتك اللهم احفظ وأيد وسدد واحرس بعينك التي لا تنام جميع حماة الإسلام وجميع الفقهاء العظام وجميع العلماء العاملين المخلصين وجميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان اللهم لا تقمنا من مقامنا هذا حتى كتبتنا عندك من المرتومين ولا تكتبنا من المحرومين اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلي على محمد وآل محمد اللهم شافي كل مريض يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا لا يقال لغيره يا الله يا لا اللهم شفاهم بشفائك وداوهم بدواؤك وعافهم من بلائك اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى روح أم البنين والى روح السيد الامام والى روح الشهيد الصادر والى روح الشهيد الحكيم والى روح الشيخ الجمري والى روح شهيد المقاومه والى روح الشهيد وشهداءنا وشهداء الاسلام والى ارواح امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات ومن على الايمان مهدي تواب سوره تسبقها الصلاه على محمد وآل محمد ينابع من السبط عظيما انهلوا منها العطاءات الرحيما وادعوا عنكم مسارات أثيما حاضروا أن تقعوا وسط الجريما حاضروا أن تقعوا وسط الجريما حاضروا أن تقعوا وسط الجريما اوهينا بيع من السيبط عظيما انهلوا من الاطاءات الرحيمة وادعوا عنكم مسارات الأثيما حاذرو ان تقعوا في است الجريمه حاذرو ان تقعوا في است الجريمه فاخذوا الصيد قام سارا وانهجونا هجت تسامح ثم صفوا نفسحوا الباب كلكم بحب رابح فاخذوا الصيف قام سعران وانهجونا أهجى التسامح ثم صافوا النفس حبان كلكم بحب كلكم بالحب العربي كلكم بالحب العربي إن نكون يا إخوتي إخوات إيمان فلندع أحقادنا فلحقد شيطا إن نكون يا إخوتي إخوات إيمان فالمدى أحقدنا كالحقد شيطان عندنا دين مبعوث وقرآن ثروة ما مثلها في الدهر قد كان ثروة ما مثلها في الدهر قد كان ثروة ما مثلها في الدهر لكم يا إخوتي إخوة إيمان فالنداء أحقادنا فالحقد شيطان عندنا دين ومبعوث وقرآن فروة ما مثل في الدهر قتان لو وفاء الحسنيون كان فيكم لن تهولوا أصلحوا أمر خطاكم خير جند الله كونوا لو وفاء حسني كان فيكم لن تهولوا أصنحوا أمر خطاكم خير جند إلا هكولو خير جند إلا هكولو خير جند إلا هكولو هذه نابع من السيبطي عظيمة لله اليوم لله العطاءات الرحيمه وادعوا عليكم سهرات الاثيما حاضر ان فاخذوا الصيد قام سارا وانهجونا رهج التساموح <تصفيق> يا عهد <حبي> يا عهد <تصفيق> فاخذوا الصيد قام سارا وانهجونا رهج التساموح ثم صافوا النفس حبا كلكم بالحب رابح فأخذوا الصيد كمسارا وانهجونا أهجى التسامح ثم صافوا النفس حبا كلكم بالحب, كلكم بالحب رابي كلكم بالحب رابي كلكم كلكم بالحب آه إنكم يا إخوتي إخوات إيمان فالمدى أحقدنا فالحقد شيطان ننكل يا اخوتي اخواتي امام فالنداء احضرنا كل حق دشيقا عندنا عديل ومبوس وقرآن ترتنم مع نسحيد الدهر قد لو وفاء المحاسن قول لن تهونوا ta kun khayra jundillah ايناهات تلك تسعى طاقة النور ايناهات تلك احلى في طاقة النور هي في دمنا قد تشربت بعضنا ام